لقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يدسا لا تخاف دركا ولا تخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم مما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجينا وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تقغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا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 ولكن ما حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى